محاكمة اليهودية القاتلة تغلغل السم في أحشاء الصحابة الذين أكلوا من الشات التي سممتها اليهودية وهم الآن على فراش المرض وهناك تشريع جنائي عاجل اعترف اليهود الذين أحضروا الشاة بأن فيها سمى واعترفوا بأن المرأة التي شوتها حشتها بالسم فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يقم بمجازر في خيبر بل طلب استدعاء المرأة المجرمة فجاءت دون عنف ولما وقفت أمام القائد صلى الله عليه وسلم في حالة طوارئ وفي أيام حرب استثنائية لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالشهود من قومها بل حاكمها محاكمة علنية عادلة وشفافة حضرها اليهود والمسلمون فسألها النبي القائد القاضي صلى الله عليه وسلم سألها عن سبب وضعها للسم فاعترفت دون ضغط أو تعذيب بجريمتها وقالت أردت لأقتلك قال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليصلتك علي كانت أبصار الصحابة واليهود شاخصة ينتظرون الحكم. ففرغ صبر أحد الصحابة فهتف ألا نقتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تركها صلى الله عليه وسلم تركها القائد المتحضر لم يعتد عليها أحد في ظرف لو ارتكبه اليهود بحق قائد أمة من الأمم لا لأبيدوا جميعا فكيف وهي الخيانة السادسة أو السابعة للدولة الإسلامية وبعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة واسمه بشر بن البراء ابن معرور الأنصاري فمات من السم فأرسل صلى الله عليه وسلم يستدعيها وأمر بتطبيق القصاص فقتلت ولم يقتل غيرها امرأة أخرى تجني خيانة والدها وزوجها وأخيها وهؤلاء الثلاثة وغيرهم سقوها بغض محمد حتى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي، إنها تلك الفتاة التي كانت قبل ست سنوات تنصت لأبيها وعمها، وهما يقبلان نحو حصن النظير كسلانين ثقيلين مهمومين، بعد رؤيتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكدهما من صفته فسأل عمها أباها عن موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم فقال عداوته والله ما بقيت هذه الفتاة الضحية هي صفية بنت حيي ابن أخطب التي رأت القمر في حضنها فأخبرت زوجها عن رؤياها فلكمها حتى خضرت عينها وما زالت عينها مخضرة حتى الآن وهي الآن سبية وهبها القائد لصاحبه دحية الكلبي. كانت بلا حجاب، لكن هيئتها وملابسها أثارت فضول أحد الصحابة، فسأل عن هذه الفتاة القصيرة المميزة، فقالوا له إنها صفية سيدة وأميرة قريضة والنضير، وهي من نسل نبي الله هارون، انطلق الرجل مباشرة نحو قائده صلى الله عليه وسلم ولما وقف أمامه قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير لا تصلح إلا لك قال صلى الله عليه وسلم ادعوه بها فجاء بها فلما نظر صلى الله عليه وسلم إليها قال خذ جارية من السبي غيرها